أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها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 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم, فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا أ ن يكبروا ومن ََ كان َ غنيا ًَِّ فليستعفف َََِْْْ ومن ََ كان َ فقيرا ًَِ فلياكل َْ بالمعروف َُِِْْ ف َ إ ِ ذ َ ا دفعتم ََُْْ اليهم َِْْ اموالهم َ ف َ أ َ ش ْ ه ِ د و ا عليهم َِْْ وكفى َََ بالله َِِّ حسيبا ًَِ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 وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد, فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 ف ع س ا ه ن ت ك ر ه و ا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و إ ن أ ر د ت م استبدال زوج مكان زوج واتيتم إ ح د ا ه ن قنطارا فلا ت أ خ ذ و ا منه شيئا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 من نسائكم ا ل ت ي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم, وحلائل أبنائكم الذين من أ ص ل ا ب ك م و أ ن تجمعوا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 ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما, فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا, إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوه رسولا لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى, ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء او جاء احد منكم من الغائط او لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا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 بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم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 واذا ل آ ت ي ن ا ه م من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك, فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ه خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه ة يقولوا ذ ه الله تصبهم من عند وإن س يقولوا ئ ة ي هذه من عند ك كل قل من عند الله فما لهؤلاء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 لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله, فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أ ن يكف باس الذين كفروا والله أ ش د ب أ س ا و أ ش د تنكيلا من يشفع ش ف ا ع ة ح س ن ة يكن و له نصيب منها ومن يشفع ش ف ا ع ة س ي ئ ة يكن و له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 فاولئك ماواهم جهنم وساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون, لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 فلتقم ا طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم, ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى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 إ ن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون, يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 ومن يكسب خطيئه او إ ث م ا ثم يرم به بريئا فقد, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم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 ولأضلنهم ّ ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن ّ اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن ّ خلق الله ومن ََ يتخذ ََِِ الشيطان َََّْ وليا َِّ من ِ دون ُِ الله َِّ فقد ََ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 في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا, تقوموا لليتامى بالقسط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 ان الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم آ م ن و ا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما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 واذا قاموا إ ل ى الصلاه قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا إ ل ه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 وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله, فإن الله كان عفوا قديرا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا, وأخذنا منهم ميثاقا غليظا